ومن سر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله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 1. And God be didn't give a se monastery, and God let their own place into shame 2. 3. He will warnings to their هو, هو الذي يريكم البرق خوفاً وطمعاً وينشئ السحابات قال ويسبح الرعد بحده والملائكة من خيتفه ويرسل الصوائق ويرسل الصوائق فيصيب بها مي وهم يجادلون في الله وَهُوَ شديد المحال لَهُ دَعْوَةُ الحق وَالَّذِينَ يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباصط كفيه إلى الماء إِنَّ كَبَسَطَكَ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ إِلَى يَبْلُغُهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَاللَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ قُلْ مَن السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَتَخَالُونَنَّ مِن دُونِهِ